العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي ربي. وعلى وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إن شاء الله درسنا سورة البروج، سورة الطارق، سورة لعلا وصدح، إن شاء الله تعالى، سورة البروج، وسورة دسديت إياه شنات تثيبت قرآنك كريمك آية هذه نه، واللبات إياه لب، سورة وامكية، الله وحده كلها بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء السماء دي بان كلها تدا تلبروج حدقها أصحابك واليوم ما لنتي بان كلها تالموعود إلا بلن قادو قيامها يو شاهد شاهد هو يوم شاهد معلم شاهده وجهته وما لنتها جمعته يوم شويد مالن ليسوع من أيه وعرفه قط له وحال الله عندهي أصحاب الأخدود شيء حديثها جودت كله النار أصحاب الناري أصحاب النار هذا لا تذاتي الوقود هو ردة أصحابك أهل إذا وقتهم يجو قالوا عليها نار تشد قعود أي فنيين وهم يجون على ما يفعلون وحي قصة ما ينجم بالمؤمنين المؤمنين شوئد قبتشوا قي وما نقموا كجماعة جذانيان منهم مؤمنين إلا أن يؤمنوا إناك فما ينون بالله العلي العلي العزيز غالبها الحميد أمهد صلا ال الذي أله له سنادين بكل سماواته سماذ التثار كذي والارض والله ألا على كل شيء شيء أرك كله شهيدك يا أركه الله وحُكُول أرقي سماذ ذات البروج واليوم معود بلا خلاص وما لنت قيامه وشاهد ومشهد شود بآل سو خلاص يهلك لكن سدى أقبدن طاي شاهد وما لنت الجمعة آه وما شود لا وما لنت عرفاء الله وحُسَاء وحُكُول أرقي جوابك واقف قلدي جودتك قد خد وحالة gud khasiila gud ka soleeyo kale wax lagu solo bay ku ciiday marka qisoo yin badan ba jiro oo dad muuminiin halku gubay halmiida hadaan ka soo qaadano nimbo qor hoogaal aha oo ni saaxir laha ninki saaxirka aba ayuu run weeyin aaday wiil aad saaxid ka ku fi aanba loo dila wiilku markuu saaxirka utago shaahibku hadana soo Markkasah, markkasah, kiba, wilki garaa, imarkkudde diblo, illa, shrahib kiba, imarkkudde lechurge, poiski hisnina, wai garaa, imarkkudde lechurge, shrahib kiba, illa, kiba, illa, kiba, illa, kiba, illa, kiba, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, illa, into allahu badi inay buksada nin indalo boqor waa lagaracay faahibkii buu shayga halkaasii joogo shaahidkiina waa loo yaaney waxaadahay sad kan noqaa lagu yidhi waa lagaracay wiilkii buu damacay markaa boqorku inuu dilo wuxuu u diil wuxuu u dhiibay horta niman buur dheer saana buurta geeyo oo kasoortida hadu ka noqon waayo buurti markay tagen iyagi ba kasoo dhacay way gelgelatay waxaa layriibada dhexdeema ka joogtan ka tooran wiilku xiri Allahummagfini ilahu iga kaaf don't hiiba badda dhinta ay ku dhintaan isagoon wax ka soo baxay war wax sidee buu ilahi wa iga soo saaray buu wuxuu run baan dad geordhan la isugu yeedbool khalqiga geordhan baa loo yeaney marka khalqiga maglubi bismillaah rabbul gulaam halka dhofar fu ka dhowfti wiilka halkaas uu qabtay dadkii islaamnimada weey wada qaateen way ashahaateen boggarki baa arkay markay isoo dadhayne gudad xuduudaha islam wiil yar wada taa ya wuxooyaybsa kadeeyo iyo xaqiiqada ku taagantay galbuur wuu haddi wiilkiinaaba allah hadlay waa ku waasa inta badalayna asxaabada u marka ala kulli xaal waa qolo intay god qodday dadkii muslimiinta ahaa maratidi oo ku gurtay ku gubtay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 الناري أصحاب الناري بقى الله تعالى إذا حاجة عربي يده بدل اجتماع البالين وبدل وح لا بوح وحيد كذب لكن ان كل يبعد لك, لك عن الشهر الحرام قتاله وصله الناري أصحاب الناري بقى نار تزيد الوقود فهرده وصاحبهاه أنتي جودت في انت قدام بيدب كهورية إذا وقتهم قالد عليها النار تدش يدقوه وهم يبون على ما يفعلون راح قصة ماين يبل مؤمنين شو يد ويا أركان راح مؤمنين تقص وما نقموك مائة جذان منهم مؤمنين إلا أيمن إنهم ين كل يوم بالله عليه اللي هي العزيز غالبها الحميد مات سنة الذي الله له, له سنادم القصة مواته سماه الله شاهد يوال أرض أرضها والله الله على كل شيء كل شيء كله إن الذين كفوا طول مؤمنين مؤمنين ت يوى المؤمنات قبلها المؤمناتك ثم لا يتوبوا أن توبكين فلهم حاوثنا ذي عذاب جهنم جهنم عذاب كذبا أسوكنا ذي ولهم حاوثنا ذي عذاب الحريقي عذاب وحقبا أسوكنا إن الذين كوا آمنوا المؤمنوا بي وعملوا عما فلا أصالحات عمل وناكسا لهم حاوثنا ذي جنات جنوي تجري أي سعطة من تحتها من تحت أشيارها وقصورها ألنها رواديا ذلك كأس الفوز لبوي الكبير اووي ددكه مؤمنينته يا مؤمناتك تشربه امتحان او توبه كنين عذاب بيلهي عذاب الحريق مؤمنينتنا جندوي بيلهي الله نور حارس الله تتسامح بحماسيات بحوسيات براء بديقوجدي دينته والله نسخاي اي علماء هذا الشيء علماء هذا الشيء علماء دي هذا الشيء طوبان علماء كاميدا يا الله صور bad kasallee de karnu qodo waxa waxa tilahda diinti wala nasaxay ragii haweenko isma yhi way diide dilba lagu hukumay raxma tulleh aleysi ali sufi yu u yali maxamed siyaad baree yumanka allaah ayey ka warboodi wuxuu yidhaahda haddii ma yey nool hisu yey may ilaa figood markaa waxba hay way deen bukayee laakiin waxa la ila maxamed siyaad baree wuxuu sabo keenay barigi baabuurka إنتي قبل دبي سبب سينكم ماري كنّي الله الرحمن الرحيم ودعي كنّي مالن قريش سراق هي سلقو شراب يندعي يدعي كنّي شيخ محمد يقولات هاي ندعي عليه كرس الله تعالى له أبو شايع هاي هاي إن الذين كوفة المؤمنين رجموا من أنت امتحانه أرضي به أيها المؤمنات قبلهم من ثم اللهم يتوبر أن توبكين فلهم حواء هذه عذاب جهنم جهنم عذاب كيدا ولهم بحاسة على عذاب الحريق عذاب جبئي إن الذين كوي آمنو مؤمنين أو قلب جم مؤمنين كن قدوة وعملوا صالحة عمل ولا تنسى نحبنا كسميه لهم بحاسون على الجنة جنود ينتجير أي سعة من تحت أهواله ألا هرواديل ذلك كاه الناس اللي جبت بعد الجنة الله جلي الفوز اللي باموي الكبير أوان إن بصر ربك رب جع قب شديد سل شديد ويعادك تاه إنه ألا هو ألا يبدئ خلق غووب الله بأبركيس ويعدم سنة وسع الليا وهو قال الغفور كلا فهوه الودود أو تعلم مؤمن الله هو حبيب ذو العرش عرشك صاحبك أوي عرشي المجيد إشرفت لها هذه المجيد شذا اللي أوجده الله بع الجسفية اللي هي المجيد الله بع الجسفية جودا الجسفية المجيد هذه إلى دعاتك على لبض منوال أغريه فعل وكيف لوي اللي يريد هو ربه استغفر الله سبحان وتعالى اللقب الشديد علده حاجة كليحة، قدم بي لي يا شا قبشيدي صهضو قبانيه ويأذك تاعي، لا جمل صواعصان الله، السجع خلق جابور كيس بالله السجع هدنا سعيه هدنا ذلك الغفور والودود قبشيدي صهاد كاته وغفور والودود عدي توبة الله وولاف، الودود للمؤمنين مؤمنين تجعل ذل عرش عرش أصحى المجد اشرفت المجيد والودود على القصفين، بركيس ذا اللوجذر، فعال كيف لو يل ما يريد وحور ربه يفعله؟ اوه حباش أن لقوم مثالين تلين. خبر كالتعدد ذه، مبتديك ليور نور خبر لي، الغفور، الودود ذو العرش، المجيد، فعال لما يريد، انت سوى خبر وياي، هل أتاك كوي متبع نبيك الويلي، حديث الجنود علاك يور قاضي قلي، أي أبا بئن أنت يحق الدليل، فرعون هاي وثامود. بل الذين كفروا قالوا بسكبدايه في, في تكذيب بينن والله من ورائهم في تكذيب بين بين والله الله نبي وراءه غزا شوده مخودك كوابه دين قال بو كتيرا ويل علم اهاني او اهامبا دين قال بو الله سبحانه وتعالى النبي هو خالقو يني اوللكي ان هلاغي انتي دي وركودي ما كو فرعون يثمود بالغا سو حد قاد بلكو واس بين بين الله ندعوا الأول بوكتره ما له بحسن كرأن ماله أول بوا لكتنا ما له بحسن كرأن ماله من الحديث الجنود على الكي شاكض عدي فرعون بل الذين كفروا قالوا في تجديم بينهم بكتيره والله قال من ورائهم جذاش ولا كي كبوي يعني دعنا أول <سؤال> بل هو قرآن قرآن وقرآن ويجيد الأشرف له oo filowhii loox ku sugan mahfudin la عن ani shay aad diin laga ilaaliyay ani siyaaso iyo nuxur laga ilaaliyay oo la xafud loox mafud ee malaayikta kasho guuriyay inta uu Alla u soo diine nabiga si kala taksan oo kala tan faraar uga oo kala danbeysa loogu keenay ilaa markii aad dii hab lagu soo seen lahaa في لوح اللوح بو كوسو محفوظ لا اله الطارق اللهي سوره الطارق وسوره سدتان اليحات ترتيب القران الكريم كا اياته هنا 19 و 7 سوره ماكيا بلا خلاف الا وحي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء السماء دي بان كلها تاي يو طارق حدقي غوري جيري وما أدراك ما خا ما الطارق و طارق و النجم حدق و يا اصحاق معنا دليلهم حلق هذا افتين كسب دناه ميل فجوا ان تقي ما دون ميله سجالين ان كل ما كل النفس النفس كل جد معها لما عليها حافظون هكاء عرابتي صحيق ويسخاسين ياي بده قصي لبعض حال يشاني كل النفس النفس كل جد عليها دوش هذا وحاء حافظن الى لي وعرابتي انت مخففة من الثقل لما دنا ما دنا وحنا كده Allah subhanahu wa ta'ala samad wa ta'ad alla leeyahay xidigaha dad badan ba oo wa meel fuktagu duuleeliya macneedu waa sida meel fukbootaga nafkhasta hafid ba du ba la joogo malaa'ik ba mar marka ومال تأحضوا حوايانك مسوا نواني قرآن شادي يوحة بعدي هذي مركه اللي شو مركو روح النفط وصله نف كل عطي وضو عارق الحدق يجوا وما أدراك محات كوقتهاي ما الضارق والضارق وروحه ياي النجم الحدق ويا ثاقب لا يرد ليليا إنه حاليا ساني كل النفس النف كل جد لما عليها دش هذا وحافد إلى ليه الإنسان bal insa khuha ego kibriya mimma kay khuliqa laga abore khuliqa mimma soo min sulbi nambar karga iyo watarayib kalxamaah dumar kan inahu ali ala rajji suuulintiisa la mukar labta oo hadda kororka xamaaha ku yaale halkaas ay marka way qolo soo baxdayna soo booday isku boodaan kala soo boodaan riixmka dhexdiisa isugu yimaadeen waxa sabab leed ka abuura mahallka kibrisa mimma in soo يوثرايبك الحمى صلب جوا رقد بيهي ترايبت نواغه الحمى وبياهها وينك وين بياه رغوي عديين وين ادغي بياه وينك ويا ربوري وين جلصني بركه وخال لي دهدا لفه يا سيدها بياه رغا لقا ابو ري khasida uu abuuray la gaadiru karaan way u soo celiyayow maalin ba سرائره soo الله tobalo saraairo sid todan la بني wax qarsooni jireen من قوة bani aadamka insaanka umasoonin guutin wax awoodu isku daafici karo wala nasirin الله gargaariyan majir maalin ta عمل sid sala dahir wax qarsoon maalin ta majir amalki adduunka ad ku samaysay la كاد حماته يهلكتها وحقر صوله بمالته منش مرتين نعم حي نوته هاي ديودي يارجرب عليني ماشاء الله سو سعته ديودي يارجرب يوما ما لين بوالله شاعل يوما ما فما له إنسان كأمسفون من قوة وح وده يسكت دفاعه ولا ناسير وح وحده والسماء السماد ما كورنا عطي ذات والارض ارضي من كل ارضي ذات السدعي دل دلاء او صاحبه هتمنك النبات كسر بحير إنه قرآن كله قول قول فصل أو عد أو كله فصل وما هو ما بهالهز العيار عيار, عيار ما إنهم يبغوا يكيدونه قرآن كي أنا بكيدن حالب واكيد وكيد يعني ماله إنه أقيم بان حالذ الله ماله إنه نبي قل فما هليل خافرين قال هذا يرسب يرسب قرة inu ilaahi baabeyo waah waabar wax yar haday ku soo raaci waayaan allah wax ka qabanay wax yar iska duwaah waabaar marka gaalada inta daacwadu socotoo dagaal jiraan la habaar maayo inta daacwadu naga uls bala ila siyaasada taqan ardo dona waydillaa imarku roobku kudo yunabaadku kasoobixii nabaad xog la kasoobixo dillaa bal maxaan suug liidaba ajir oo hada markuu raasaacada kadib isaga soo baxay anigu wonaan xeeladeeyno meelayni ogeyn baan ciqaabta uga keenay marka nabiga waxa lagu wadi wax yar iska sug waxbaa baadin aniga qaban doona iska sug baan nabiga lagu yiri wa as-samaa'i samadi ban kullati zaati raj'i naq'il iska u saahib ka ahid wal ardu ardu ban kullati zaati sad'i dildilaa usahib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 السجال. سورة دوامك بسم الله الرحمن الرحيم صبح تصبح ربك اسم ربك ربك اسمك سأل على إسره الذي قال له خلق أبو رفا سوا كامل يهلي والذي قال له قدر حكومي اندتك أبو رح حكومي أوضوني شيء والذي أخرج المرعى ضاق فجعله كي يهلي مرضا بربر أحواء ملوء الدماء يقول سبحانه وتعال. سبح اسم ربك الاعلى النبي الله كاني و خويدي و خاديا سجودا يلهو سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك العظيم مركي يليينا سكوع لييهلي متنبقو عليه صلاتو ان بذنب اقريت و تركه سوره يا قولي يقول الله ان بذنب اقريت مثل كلامك نكيه اها معاذ بني يا سلااده ديريي وا و حقي كامرن كسورته بروج يو طارق يو صبح سمي وقبلها حقي كامرن بو ماكو اقدي الا وحدي الله واكنت قدري هدانها نونيه بني ادم كو وددي حميدي وددي فعينيد بوكو هانونيه حويانك يخولها وهي الله سبحانه وتعالى فوفان ما شدا قال غرانيا او كو نوقن يو أمرك أمان نبيها عبي وجهنم وإلهام لكن عقل مله سبيح تسبيح صو اسم ربك الرب جاء مقدح سبحان الله هدي رب جيء على علاه سرهي ال الذي أله خلق خلقك أبوري فسوى خلقك كامل يالي والذي أله قدره قدرة يحكم الشيء والبسيدو يه أقدر فهداهن شيء والبمس العديس كوانوني والذي أله أخرج المرعى ضاق الصو صارق وفجعله كي الغثاء burbur marku de khalalo dabaysha qaadi ahwaa oo madaw dumaa dunka ma taqaana sanuqri oo ku waan ku aqrisiin quraanka waan Allah al واني تذكر إن فعلت ذكر واني ذهت أيام فاعش سيتذكر وحاول تو من مين يختار غفقة عبسينية الله سبحانه وتعالى وحوليه القرآن كونك أغرسين وانك عبيد إله ميسو إلا ما شاء الله تاو حالين نبيك وحبل إلا لوسين مهيء يعني حدود دنو وكل لوسين كراهية كر كل قات غبتين حدود دنو وكل لوسين كراه لكن ما لوسين الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله هو هي. إلا الجهاد يروح عبسين بوجيه كروح الله أغرية يهوس وح الله أغرية بوجيه و la wixii fudaydani ku saaleena xagga daacii cibaadada waxaad awood u leedahay baa lagu saali xagga jehadkii xagga wixii adigu ku fiican baa lagu saali umurtaadu dhan waa lagu wada saali ya nabi gal guud fadar kii wani adaywana dhuxtaris ta soo hay ishaareysa واني يدتك واني يه دتك عدة قاضنا يصير عدة كلا كلا أك هذاي واندو حتى لو وحاول فلا تنسى اللوب اللي من اللوب يه نبيه أنا ما بدويني إنه اللوب يعلم الجهر وحقر القادة وما يخفى وحقصون wan yeeso ka waxaan ku saali lilu sara umurta mid dafud waligaa umurtaadu dhagu fodeed baa laga dhigay ee fada kid waani in faad haday am fi aadika waanadu haday waxtari waanadu waxay waxtari saydakar waxaan diban bayu o kharacaysan mahay oo madhimanay nolol fi aan nolan mahayo laa yamutu fi walaa yihay nolol fi aan man nolanaay waxa wacdig ka dheeran ayaan darane naarsi wayn geli oo aan dibanayno nolanaay wey tajannabuha waxa ka dheeran wacdig iyo waalada al asqa ayaan darana aladi aya darana heye salaag gelay aanara naarta al kubra oo wayn suma laa yamutu aan dibanayno saah dhexdeed walaa yihya nolanaay لا يموت فيها ولا يحيا من ولا ني لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح وحاء قولي سمن تزكاق في الظهر مي ونفسي سأضهر مي وشركك يحمات إسكيلالي وذكر اسم ربه ربكي مقع إسان حسين فسلاتك هذين علماته أنت بذن وحاء إليه وصنة ثلاثة صنة يالليه وعيد إليه علماته عيد الله كبارة الله أكبر الله كبار ليله وأنلت كذا مجعلين تلحق صل الله أكبر الله أكبر لا إله يالك كذا ماكعيد ذكريا مه قفتي مجعل الله حصل مو منا دبدينتك كذا سلاط دام صلناها تاميناها هني ده قدر من الشيرك يوحى لما ذكر طاهر المي وإذا كرس مربيه ربجي مقيس حصي فسلاتك تكتان إسكب الداية تثرون وحاء دوّرتين الحياة الدنيا نلسان دوم والآخرة آخر الخير كخير بدن وأبقى كرتك سين بدن أو كباقي بدن عبد الله بن مسعود بيو بفر بدن بود ورد الدنيا دي بيننا دارنا واجي هراء إنا بيكشوه جي هذا وحول بوا اللاف فر بود الدنيا دي بيننا دارنا نيجو بلتو سلوا وحات دارتين الحياة الدنيا نلسان دوم والآخرة إن هذا وعدي كان سوره دن كو جيراي صحف حاشييبا كسوغيه الولياه صحف ابراهيم او موسى صحف تو دي موسى توريل يا صحف لشيي انت توريل خيني صحف وحكو وعد وعدي يواني يخييد كو هذا كان لفي صحف حاشييبا كسوغيه الولياه هوراي صحف إبراهيم ابراهيم صحف دي موسى وحد سوره دن كو موسى